أ ل م نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أ ن ق ض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ف إ ن مع ا ل ع س ل يسرا ف إ ذ ا فرغت فانصب و إ ل ى ربك فارغب